بسم الله الرحمن الرحيم لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم ب な ف س あ ل あな م なあなあなあなあなあなあ ن あなあなあなあなあなあなあなあなあ ل ى な ن なあなあな ل な ي ن ن なあ ب あなあ ي あ بل なあ ي あなあなあなあなあなあなあ أ あなあなあなあなあなあなあなあ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 إلى ووجوه موسوعه النابلسي فاقرة للعلوم الاسلاميه والتفت الساق بالساق الى ربك يومئذ المساق فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى ثم ذهب الى أ ه ل ه يتلطى اولى لك فاولى ثم اولى لك فاولى ايحسب الانسان أ ن يترك سدى الم يك ن ط ف ً من مني يمنى ثم كان علقه فخلق فسوى فجعل منه الزوجين الذكر والانثى اليس ذلك بقادر على ان يحيي الموتى تم تنزيل هذه ا ل م ا د ة من موقع نداء ا ل إ س ل ا م www.islam-col.com a